بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه انشق القمر وان يروا ايه ان يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم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 مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كَذَّبَتْ قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا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 كان ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسغنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أغسلنا عليهم ريحا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 إِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَانٍ وَسُعُرُ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِرْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِهُمْ أن الم أَ قِسمَةُ بَينَهُم كلُ شِدٍّ محَو كَ دَو صاحبَهُم فتَعَاق فَعَقَ فَكَيفَ كانَعَذاَاب وَنُضُ إِا أَوسَلَّ لَْهِم صَيحَتَ وَاحدَ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 فذَلكَ نجزمَ شَكَر وَلَ قَدْذَرَ بَقُشَتَنا فَتَمَا رَوبِ النُذُر وَلا قَدرَ وَدُهُ بُبي فَقمَسْن أَعيونَهُم فَذوقُ ذاَاب وَنذُور وَلَ قَدَ صَدْبَهُم بُكْرَةً عَذاَابُم متَفِ